النشرة الإخبارية, النشرة الإخبارية. الله لا كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشره عن اخبار الدوله الإسلامية ليوم الاربعاء الخامس من ربيع الثاني لسنه 1440 للهجره نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هلك ثمانية عناصر من البكك المرتدين بينهم قيادي بكمين في بلدة ذي مان. ثلاثة هلكوا مصابون من الجيش الناجيري المرتد في بلدة جاكنا جنود الخلافة يستهدفون بقذائف الهاون مواقع المرتدين في ولاية العراق. هلكوا مصابون من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. البداية من ولاية الشام. هلاك ثمانية عناصر من البكك المرتدين بينهم قيادي بكمين في بلدة ذيبان من الخير بتوفيق الله ومنه تمكن جنود الخلافة من استهداف قيادي في البكك المرتدين المدعو ياسر ادحالة بالاسلحة الرشاشة في بلدة ذيبان امس ما ادى لاصابته مع احد مرافقيه وهلاك اثنين اخرين وفي اليوم ذاته استهدف المجاهدون في منطقة السوق داخل البلدة آلية تقل عددا من المرتدين بالأسلحة الرشاشة ما أدى هلاك خمسة منهم ولله الحمد على توفيقه وسيرى المرتدون ما يسوءهم عما قريب بإذن الله ننتقل إلى ولاة غرب إفريقية ثلاثة هلك ومصابون من الجيش الناجيري المرتد في بلدة جاكنا بعد التوكل على الله تعالى هاجم جنود الخلافة أول أمس فكانت للجيش الناجيري المرتد في بلدة جاكنا بالقرب من مدينة مايدوغوري واشتبكوا مع من فيها بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك ثلاثة مرتدين وإصابة آخرين ولله الحمد وإلى ولاية العراق جنود الخلافة يستهدفون بقذائف الهاون مواقع المرتدين في ولاية العراق من الأنباغ بمعية الله ومنه تم أمس استداف كانت للجيش الرافضي المرتد بخمس قذائف هاون أيار 82 مل في قرية تيوان قرب القائم نسأل الله النكاية فيهم كما تم أمس أيضا في منطقة الكيلو أربعين شرق الرطبة إطلاق ثلاثة صواريخ جي 9 على ثكانة للجيش الرافضي المرتد وكانت الإصابات مسددة ولله الحمد والمنا وفي كركوك بمعية الله وفضله تم أمس استداف تجمع للشرطة الاتحادية المرتدة بثمان قذائف هاون عيار واحد وثمانين في قرية السلماني غرب الرياض وكانت الإصابات محققة ولله الحمد وإلى صلاح الدين تم بفضل الله أمس استداف تجمع للحجز الرافضي المرتد بصاروخ كاتيوشا في منطقة الحجاج وكانت الإصابات مسددة ولله الفضل والمنة أما في ديالا فتم بفضله تعالى أمس استهداف قرية الجيزان الرافضية بمنطقة الوقف بثلاث قذائف هاون عيار واحد وثمانين ملم. كما اردف المكتب الاعلامي هذه العملية بتقرير مصور. نسأل الله النكاء والتسديد. ننتقل إلى ولاية سيناء. هل كانوا مصابون من الجيش المصري المرتد في ولاية سيناء؟ بتوفيق من الله. جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد بالمنطقة المهجورة في رفح أمس. ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد على توفيقه واخيرا إلى ولاية الصومال بتسديد من الله تم أمس. اغتيال عنصر من المخابرات الصومالية المرتدة بنيران جند الخلافة أمام بلدية مدينة بوساسو ولله الحمد والمنه. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. هلاك ثمانية عناصر من البكك المرتدين بينهم قيادي بكمين في بلدة ذيمان ثلاثة هلكوا مصابون من الجيش الناجيري المرتد في بلدة جاكنا جنود الخلافة يستهدفون بقذائف الهاون مواقع المرتدين في ولاة العراق هلكوا مصابون من الجيش المصري المرتد في ولاة سيناء وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 ثم يبقى وجه ربي ذو الجلال